بسم الله الرحمن الرحيم بإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من لهم من خوف